قوله صلى الله على رسولنا محمد التشريف النبوي والسير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم و رحم الله كذلك جمعنا في هذا المسجد فيها اذا الله لكم الحضور وحصه على ميلاد سيدنا وحيد الدين القاري قائما والظبراء والصغراء وحقول لشخصنا باذن الله في شوق محمد الله مسعاه وكثر في موازين حسناته قطاط وبذات الحسنات يحصرا واحسن انك كما فهذه الأيام أمسي واليوم وردن هي أيام محيين بالنسبة لنا مع شراء السودان فنحن بأخل العلم حفيرون وللقاء المحبون وعلى المجالس المحلسون والشيخ جزاه الله خيرا يطارد منذ خلاص السنين إن يزور هذه الأيام ثلاثة أيام وقد وعد مرارا فقد وعده جزاء الله خيرا ثم بشر عبد الخمس يانه سيزورنا في الشتاء الثاني ان شاء الله والله عندكم شتاء انتم جستك الصيف القصير عندكم صيف طويل وصيف قصير ونزل الله فاذن ان نتقصد منهم وأن يعفو عنه هو يحب البلاد البالي جاداني لكن جاءنا أن يزار الله خيرا ويمدأ محاضراته منذ صلاة الفجر والآن هذه هي المحاضرة السادسة وبعدها سادحة يعني بعد العشار سادحة فهذا الوقت ربط مغروف فإن فضيلة الشيخ هؤلاء إخوانك وإنهامك وآذابك هم لك مستمعون وا على نطق العلم حفظه الله نسال الله عز وجل ان يسدد بالقول والحق والهيه وان هذا اللقاء في موازين حسناتنا وليتفضل الشيخ مشكورا اخوان يا ما كرمه الله بارك الله فيك بس اعزائي المشاهدين السلام يعني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 مرحبا بكم يا اهل المردوء يا اهل الكرم مرحبا بكم يا اهل الايمان مرحبا بكم يا اهل الامانة مرحبا بكم يا اهل طيبي النفس وسلامة الصدر وحسن الاحتفاء مرحبا بكم يا اهل السودان واسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد في بيت من بيوت الله على غير انساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا اسأل الله جل وعلا ان يجمعانا يوم القيامة بجنته مع المتقين الابرار والانبياء الاطهار ونجعلنا ربنا جل وعلا يوم القيامة على سرر سر المتقابلين ونفتخر اهل الكرة باعداد من يحضر عندهم في ملاعبهم او افتخر اهل الغناء باعداد من يحضر عندهم من في ملاهيهم فانا نفتخر بكم ايها الاخوة الكرام ووالله ان الواحد منكم مثل الالف من اولئك فنحمد الله جل وعلا ان جمعنا في بيت من بيوت الله ونسأل الله جل وعلا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 علم النبي صلى الله عليه وسلم ان عاديا قد فر من المسلمين وانه فر من جيش التوحيد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتركبه ويعلم انه رجل لن يطيب له المقام في الشام عند الروم فلما مضت ايام واذا عدي بن حاتم يقبل الى المدينة ورجع الى قومه في جزيرة العرب فقال له قومه اذهب الى محمد يعنى يعلون نبينا عليه الصلاة والسلام تفاهم معه فاقبل عدي فلما دخل الى المدينة جعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم كان رجلا مشهورا له شاءا عند العرب هذا عدي بن حاتم فلما دخل الى النبي عليه الصلاة والسلام مد يده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما صافحه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال انا عدي بن حاتم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 ترى الناس قد اجتمعوا علينا يقاتلوننا فأنت تقول في نفسك أدخل في دين أهله فقراء ومقاتلون في كل مكان كما يقول بعض الناس اليوم في أوروبا وفي غيرها لما تدعوين الإسلام يقول أهل الإسلام في فقر أهل الإسلام الحروب عليهم كثيرة وتريد أن أدخل في دينكم فقول عليه الصلاة والسلام لعدي يقول يا عدي أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة وفقر تجدها في كومي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 مكة فتطوف بها ما تخاف الا الله بمعنى ان المسلمين سيأمنون وتمشي المرأة الحاجة تخرج من العراق حتى تصل الى الكعبة ما يتجرى احد ابدا ان يمسها بسوء ولا ان يسرق منها شيئا لان كل من اقترب منها يقولون انتبه هذه مسلمة والمسلمون اقوية سينتصرون لها فيبتعد الناس عنها من قوة الاسلام يقول عدي فقلت في نفسي عجبا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 شيئا عظيما ويقول عليه الصلاة والسلام يا عدي لتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله فقال عدي كسرى ابن هرمز قال كسرى ابن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عدي ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها ثم قال عليه وسلم يا عدي فما يثرك ان تقول لا الله خلاص انا اجبتك ان الإسلام سيكون قويا متمكنا ظاهرا عاليا ما يثرك ان تقول لا اله الا الله فقال عدي اني على دين انا على دين ممكن ان تدعو مثلا اهل مكه الذين يعبدون النصران اما انا على دين انا على دين النصراني وقال عليه الصلاه والسلام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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء أهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى هذا قول ربنا جل وعلا الذي وعد فيه بنصر الله تعالى لهذا الدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشر ويقول عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها فكانت النبوة لمدة ثلاث وعشرين سنة انتهت النبوة بوفاته عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافه ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها وكانت الخلافة فعلا امتدت إلى ثلاثين سنة قال ثم يكون ملكا عطا ما شاء الله أن يكون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 وقتل لأهله وحرب عليهم هو كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وربنا جل وعلا لا يقدر شرا محبا لما, لما ذكر الله جل وعلا في كتابه قصة الإفك وما على أمنا الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى الإفك الذي افتري عليها قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الذين جاءوا بهذا الافتراء هم عصبة مجموعة لا يتجاوزون تسعة اشخاص عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبو هذه المشكلة التي وقعت هذه الحادثة التي حدثت لا تحسبوها شرا لكم بل هو خير لكم لكل منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فبين الله جل وعلا ان الاقدار التي ربما يكون ظاهرها عندنا انها شر ومبغوضة عندنا فان الله تعالى يجعل في طياتها الخير الكثير اليوم ما يقع على الاسلام من حرب عليه ومن افتراء على اهله ومن احداث مشكلات في البلدان الاسلامية لغزوها والتضييق عليها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 أصحابه الذين يسلمون يعذبون فإن كانوا تجارا ضيق عليهم في تجارتهم وإن كانوا غرباء ليسوا من قريش طردوا من مكة وإن كانوا نساء ضيق عليهم أو طلقهن أزواجهن في هذه الأثناء هانت قريش تقف على أبواب مكة تسأل كل داخل إليها ما الذي جاء بك فإن كان جاء يريد الإسلام طردته فاقبل في يوم من الأيام الطفيل ابن عمر الدوسي الطفيل ابن عمر سيد وقبيلة دوس وله مكانة في العرب وقبيلة دوس تعد في ذلك الحين بالآلاف والآلاف في ذلك الحين عدد كبير جدا يعني عدد سكان مكة في ذلك الحين لم يكن يتجاوز العشرة آلاف كما ذكر المؤرخون كل سكان مكة واليوم بالملائيل عدد سكان المدينة الذين هم اليوم بمئات الآلاف وربما جاوزوا المليون أيضا في ذلك الحين لم يكن يتعدى خمسة آلاف فكانت قبيلة دوس تعتبر من أكبر وأقوى طبائل العرب فاقبل سيدهم الطفيل بن عمر الدوسي أقبل إلى مكة في حاجة وتجارة فإذا قوم من قريش نفر منهم قد وقفوا على أبواب مكة كل من جاء يسألونه من الذي جاء بك وماذا تريد فلما أقبل الطفيل قالوا له من أنت؟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 اقتلوا فلانا هذا ارهابي اقتلوا فلانا سيفسد عقائدكم كما قال فرعون لما ظهر موسى يدعو الى التوحيد ماذا قال فرعون لقومه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد اي الناس افسد منك يا فرعون وتتهم موسى بالفساد فهنا قالت قريش للطفين قالوا انت ترى هنا في واحد ساحب انت لا تسمع شيئا من كلامه إن سمعت شيئا من كلامه لعب بعقلك وخرب عليك وجعلك تفارق أهلك ومالك وزوجك يقول فلم يزالوا يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسف فسددت به أذني جيت إلى القطن وسددت به أذني خوفا من أن أسمع شيئا منه فيفسد علي عقلي فدخل الطفين وقد سد أذنيه وهو يرى الناس ويتكلمون حوله وهو لا يفهم ماذا يقولون لأنه قد سد أدنيه في وفي هذه الأثناء رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة في يصلي في غاية الاتزان ولباسه حسن وريحه حسن ومنظره حسن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم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 فقال الطفيل للنبي عليه الصلاة والسلام قومك يقولون انك ساحر انا جئت ابحث عن هذا الساحر اريد اني ارى فهل انت ساحر قالهم يزعمون ذلك فهل تسمع مما عندي شيئا يقوله النبي عليه الصلاة قال اسمعني فقرأ عليه القرآن وان احد من المشركين استجارك فيجره حتى يسمع كلام الله وقال الله وجاهدهم به جهاد كبيرا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 أن أعدادا منهم ربما لا يبحثون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذه المواطن وأذكر أن سافرت قبل سنوات إلى فنلندا وهي أحد الدول الإسكندنافية فلما أقبلنا لأجل أن يعني نقيم دورة علمية في أحد المراكز الإسلامية في مدينة هلسينكي وهي العاصمة وإذا الإخوة هناك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 يعني صحيح أننا نؤمن بعيسى عليه السلام ولا نفرق بين أحد من رسله لكن هم الذين ينتسوون إلى عيسى وإلى ديانته الأصل أن ينفسر له لكن ما الخبر فقالوا إنه قد نشر في الجرائد صور لمسرحية سوف تقام في يوم أحد تمثل عيسى عليه السلام أنه رجل يتشبه بالنساء وأروني صورته وإذا قد وضعوا له باروك على شعره شعر مستعار والبسوه لباساً ضيقاً وقصيراً وهناك يعني بعض الحركات التي لا تنيق التي تدل على شدوث وأروني الصورة في الجرائد قالوا نحن نخرج وننتصر لعيسى عليه السلام فالمسلمون الذين يغضبون لعيسى يغضبون من باب أولى لمحمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام ولما رسم ما رسم في نبينا عليه الصلاة والسلام رسم مراراً أو هذا الفيلم الذي خرج جعل كثير من الناس يسأل يقول اصلا انتم ليش غضبانين نحن لم نتكلم عن هذا الرجل علفون به واذكر اني حاورت عددا من النصارى وكانوا يقولون اننا بدأنا نبحث عن الاسلام لما رأينا غضبة المسلمين بعد هذا الفيلم او بعد تلك الرسومات ونقول ليش انتم معطين هذا الرجل اكبر من حجمه فذهبوا يبحثون عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام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 فوالله ما رأيت وإقبالاً على الإسلام اقبال المسلمين أنفسهم لعلى إسلامهم أو اقبال الكافرين للدخول في الإسلام والله ما رأيت دخولاً في الإسلام وإقبالاً عليه كما رأيته خلال العشرين سنة الماضية هي والله العظيم في بلجيكا وهذه حقائق اطلعت عليها بنفسي في بلجيكا التقارير الحكومية تقول انه في عام الفين وخمسة وعشرين سيصبح الاسلام هو الدين الاول في بلجيكا وفي المانيا كنت عندهم قبل فترة احصائيات الحكومة ليست احصائيات المراكز الاسلامية لا احصائيات الحكومة تقول انه في عام الفين وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة في كل ساعتين يدخل مسلم جديد الى الاسلام هذا احصائيات الحكومة وسألت الاخوة الدعاة هناك قلت لهم هل هذه الحصائيات دقيقة فقالوا يا شيخ نحن نقول ان العدد اكثر من ذلك فانهم يزعمون انه يدخل اثنى عشر شخصا يوميا نحن نقول العدد اضعاف ذلك قلت لهم كيف قالوا انما الحكومة تسجل عندها وتحسب من يأتي اليها ويقول انا اسلمت غير اسمي او غير بطاقتي او افعلوا كذا او سانتقل من بيتي الى بيت اخر فيقولوا لماذا يقول لي اكون قريبا من المسجد لاني اسلمت اما الذين يسلمون دون ان يسجلوا اسماعهم عند الحكومة فهم ابعاف ذلك والقيت محابرة واحدة في, في مسجد ايضا ليست في جامعة او في سوق في المانيا في مسجد وكانت مترجمة واسلم بعدها مباشرة ستة اشخاص ونحن في مسجد يعني جاءوا يبحثون عن الاسلام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 قال قبل خمسين سنة كان عدد الكنائس في ألمانيا عشرين ألف اليوم لا يوجد من هذه الكنائس إلا سبعة آلاف وخمسمائة كنيسة طيب واثنى عشر ألف ذهبت؟ قال حولت مساجد مستودعات رياض أطفال ملاعب مغلقة حولت إلى مسابح لأنهم لم يجدوا أحدا يصلي فتعطلت يقول يفتحون الكنيسة يوم أحد ثم من أحد الذي بعده ولا أحد اللي بعده يمضي شهر وشهران ما في أحد يأتي يزورها عندها يعرضونها للبيع فتبع ومنها أعداد كبيرة حولية مساجد يقول وهذه السبعة آلاف وخمسمائة كنيسة أيضا الباقية ليست كلها تعمل عملا كنسيا منها أربعة آلاف كنيسة مغلقة فقط يحفظونها هكذا لأنها متاحف وأعمارها 200 سنة و300 سنة والذي يقوم بالعمل الكنسي فقط 3500 كنيسة هي التي تفتح في كل أسبوع فتعجبت من ذلك بالله عليكم هل سمعتم يوما أن مسجدا بني ثم قلنا بعد 4 أو 5 سنوات يا جماعة والله المسجد ما نحتاج إليه اهدموه أو حولوه روضة أطفال ها؟ كل المساجد تبنى وبعد اربع وخمس سنوات ماذا يقول اهلها تحتاج الى توسعة فتوسع اربع وخمس وست وعشر مرات ولا تزال توسع وتشترى الاراضي وتميوت وكل هذا لاجل كثرة المصلي يا جماعة تقام لقاءات في الكنائس ما يحضر والله ولا عشر معشر هذا العدد الذي بين يدينا اليوم وقد مررت بتلك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 تحول مسلما قال نعم كثير وعندهم مؤلفات وعندهم مواقع في الانترنت وجعل يعد لي بعضهم يوسف استسوى وغير من من كانوا قساوسة ليس فقط يعني ناس عاديين نصارى لا قساوسة وعلماء وتحولوا مسلمين قلت ممتاز يعني فيه انتم علماءكم ومشايخكم ودعاتكم يتحولوا مسلمين قال نعم قلت هل سمعت في حياتك ان شيخا مسلما تحول نصرانيا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 ثم يغلق الكتاب ويقول اطلعوا صليت والله يقبل منه منكم خلاص هذه صلاةها قلت له طيب هي مرة واحدة بالاسبوع قال نعم قلت كم عدد الحضور قال قليل لا يكاد يذكر قلت نحن الصلاة كم مرة عندنا في الاسبوع قال الصلاة عندكم خمس مرات يوميا ليس في الاسبوع بل يوميا انتم تصلون خمس مرات كيف تتحملوا قلت له كم عدد الحضور في المسجد قال كثير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 الإسلام هو الدين الذي كتب الله تعالى له الظهور وكتب له الثبات وكتب له الكثرة والقوة والانتشار اليوم لا زال المسلمون يكثرون ولا يقلون بل يا جماعة حتى حتى الذين يترصرون من المسلمين في كثير من الأحيان هم من العامة الذين هم أصلا ما كانوا متمسكين بالإسلام تسمع أن الذين ترصروا يقول لك والله يعني هذا منصر ذهب إلى مثلا قرية من القرى في أدغال أفريقيا ربما أهلها ينتسبون للإسلام فقط بالإسم ما عندهم معرفة به ربما ما عندهم مصاحف إلا مصحف أو مصحفان فيأتي معه بشحنة كاملة وبشاحنة كاملة فيها أرز أو ذرة أو, أو نحو ذلك يوزعها على من تنصر فيتنصروا الاستجابة لهذا الطعام ثم إذا انتهى كيس الذرة عادوا إلى إسلام هل هذا واقع ليس هذا واقع.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 الشباب عندهم ثم دورة ثانية وثالثة ورابعة حتى صفى منهم ثلاثين شاباً تعلموا النصرانية وأتقنوها وعرفوا كيف يحاجون وكيف يجادلون وكانوا مسلمين لكنه نصرهم ثم عمل لهم حفل تخرج ونادى أحد كبار القساوسة جاء إليه من إيطاليا من روما جاء إليه لأجل أن يحضر التخرج عنده فجاء ذلك القسيس الأكبر فلما رأى يعني مناظرهم وترديدهم ونشيدهم أعجب بهم غاية الإعجاب وتحمس ذلك القسيس الأكبر وعنده ميزانية مالية كبيرة فقال لهم ماذا تتمنون أن أحقق لكم أنا ودي أعطيكم هدية قبل ما نوزعكم في البلدان تدعون إلى النصرانية انا أود أن أعطي كل واحد منكم أمنية يعني أن تتمنى مثلا.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 لا تزال قلوبهم معلقة بمكة والحج وان تقول لي خلاص هؤلاء القساوسة لذلك ولله الحمد الامر كما قال الله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون في الدنمرق قبل ستة اشهر ذهبت الى احد القساوسة لحواره لما دخلت عليه في المكتب قال لي تفضل اوريك المكتب يعني كل لفة اتينا الى غرفة اجتماعات واذا فيها واحد وعشرين قسيس وقسيسة ف يعني قلت لهم صباح الخير كيف حالكم ورجعت ثم قلت لهم هؤلاء قال هؤلاء الواحد وعشرين يعملون في دولة واحدة فقط وهي زنجبار زنجبار كم سكانة يصلون مليون تقريبا مليون وبالمناسبة سكان زنجبار مئة في مسلمون قلت له ليش حددت زنجبار بالذات فقال انا عملت في زنجبار اربعة عشر عاما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 ومعه واحد وعشرين قسيس واذا نظرت في زنجبار والمسلمين هناك ترى ولله الحمد ان كل هذا الجهد لم يفد شيئا يذكر وقد زرت زنجبار بنفسي وزارها الشيخ عبدالحي وزارها عدد من الدعاء ولم نرى الا الخير ولم نرى الا الاسلام الحقيقي والتمسك بالدين فهؤلاء كما قال الله تعالى ان الله لا يصلح عمل المفسدين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم حسرة أيولا حبها الكرام فتوكل على الله إنك على الحق المبين لا يكون عندك شك في دينك أنه دين منصور وأنه دين ظاهر وأن الغنبة للإسلام في النهاية والدين منصور وممتحن فلا تعجل فهذه سلة الرحمن وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى بلالا يعذب ويرى سمية بنت خياط ويرى عمار بن ياسر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 أسأل الله أن يجعلنا هداتة مهتدين اللهم اجعلنا هداتة مهتدين اللهم اجعلنا هداتة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا يا ربي ممن تنصر بهم هذا الدين اللهم اجعلنا ممن تنصر بهم هذا الدين اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك ولا تشتنا بمعصيتك هذا الجلال والإكرار اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين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 واغفر لنا ولي والدينا يا رب العالمين لهذا الآن الجلال والإكرام اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب السودان أن تصب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم أحفظهم من شر الأشراء اللهم أوحِّد قلوبهم اللهم اجعلهم جنودا يقاتلون في سبيلك اللهم اجعلهم جنودا تنصر بهم دينك يا رب العالمين يا هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك